إِرَاقًا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلَذَّ نِ أَمْ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا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 وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خسائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتن ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دع الله أو دع الرحمن أي مما تدع فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا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 غفور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاب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 والله بكل شيء عليم